خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل دخلت مكة تشرفها الله للعمل فلما اقترب معاد الحج ظهر لي ووددت لو أني حجشت بيت الله الحرام فهل يجب علي أن أعود للمقاة مرة أخرى؟ أو هل علي دم؟ أو أن أحرم من مكاني؟ نعم هنا أنه دخل مكة غير مريد للحج والعمر وفي قول المحققين أنه لا يجب عليه الإحرام دخل وعمل مكث في مكة وهو الآن يريد الحج يريد العمر أو يريد الحج فهذا الإحرام من, من المكان الذي هو فيه أن يحرم بالحج ويذهب إلى منا على الوصف الذي يصفنا قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهرهن لمن أراد الحج العمر ومن كان دون ذلك فمن دون ذلك يعني إن كان دون المقاط فمن مكانه يحرم قال حتى أهل مكة من مكة فهو الآن من أهل مكة فهو في مكانه وفي البيت الذي يسكن فيه يغتسل ويلبس الأحرام ويلبي لبيك الله ما بحج ليس عليه أن يعود للمقات ليس عليه دم ما عليه غير أن يحرم من نفس المكان لأن النبي قال حتى أهل مكة فمن مكة يحرم من مكة وتقبل الله منه صارح الأعمل.